بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن عظيم ليوم عظيم ليوم عظيم يَوْمَ يقوم الناس لرب العالمين يَوْمَ يقوم الناس لِرَبِّ العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين وما ادراك ما سجين وما سججين كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين, ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كن معتد اسيم وما يكذب به الا كن معتد اسيم وما يكذب به الا كن معتد اسيم إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين إذا تُتلى عليه آياتنا قَالَ أساقير الأولين إذا تُتلى عليه آياتنا قَالَ أساقير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لا محجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كُنت به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كُتُبَه تكذبون ثم يقال هذا الذي كُتُبَه تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين كلا كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون وما كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهدوه المقرّبون يشهدوه المقرّبون يشهدوه المقرّبون إن الأبرار لفي نعين إن الأبرار لفي نعين إن الأبرار لفي نعين على الارائك ينظرون على الارائك ينظرون على الارائك ينظرون تعرف في وجوههن نظره النعيم تعرف في وجوههن نظره النعيم تعرف في وجوههن نظره النعيم يسقون مرّ وحيق مختوم يسقون مرّ وحيق مختوم يسقون مرّ وحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فل المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون عيني يشرب بها المقربون عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرم كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرم كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرم كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامسون وإذا مروا بهم يتغامسون وإذا مروا بهم يتغامسون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين وإذا قلبوا إلى قلبو فكين وإذا قلبو إلى أهلهم قلبو فكين وإذا رأوهم قالوا إنها أولاء إلى ضالين وإذا رأوهم قالوا إنها وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَائِكِ يَنْظُرُونَ على الْآرَائِكِ يَنْظُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون